كيف انتشر كنتاكي انتشر كنتاكي بالدعوة الى كنتاكي يعني ايه بالدعوة الى كنتاكي كان محل عادي يفاتح واحد دخل يأكل فيه لقى الفراخ بتقرمش ولقى كولوسلو ولقى بطاطس مش عارف شكلها ايه فخرج كل 200 واحد عن الاكلة الحلوة اللي كلها المتين تاني يوم راحوا يأكلوا في المحل خرجهم كل واحد كلم 200 واحد تانيين وهكذا بالدعوة الى كنتاكي ا港عر كنتاكي عايز اقول ايه عايز اقول احنا ما حبناش ربنا زي ما الناس حبّت اكلها احنا ما حبناش القرآن زي ما الناس حبّت اكلها احنا ما حبّناش الاسلام زي ما الناس حبّت اي نوع من انواع الاكل او اللبس اللي اتشهر في الدنيا بالدعوه اليه يا جماعه كيف سينتشر الاسلام كيف سينتشر الايمان الا بالدعوه الى الله الدعوه الى الله يا جماعه هو ده الموضوع بتاع حلقه الليله الشباب يا ابعد شباب عن ربنا بتنزل له وبتضحك معاه بتاخده في حضنك بيفوق يا اخوانا بيرجعوا لربنا اللي كان متجاوز قرفي بيتوب واللي كان مضمن خمراء بيتوب واللي كان مضمن مخدرات بيتوب الجريمة عندنا احنا احنا اللي مجرمين احنا اللي مؤثرين احنا اللي سايبين الناس تضيع احنا اللي سايبين الدنيا تولع احنا اللي سايبين النار اللي احطت بالشباب والنساء والرجال والاطفال وقاعدين بنفسكر ازاي احنا ننجو يا اخوانا العالم فيه 80% من اللي عايشين على وجه الأرض أو 70% غير مسلمين منهم اللي بيسجد لبقرة منهم اللي بيسجد لصرصار منهم اللي بيسجد لفقر منهم اللي بيسجد لصليب منهم اللي بيقول لا إله والحياة مادة احنا عملنا لهم إيه في رقبت مين هيجوا يوم القيامة مسكين في رقبت مين